وتوقروا وتسبقوا لماذا عرفنا أن بعضها لله وبعضها للرسول وبعضها مستقر لأن لتؤمنوا بالله ورسوله واضح أنه يجب علينا أن نؤمن بالله ورسوله والاشتراك بينهما ضاح وتعذروا وتوقروا التعذير والنصرة والتوقير والاحترام لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام وتسبحوا التسبح لله أن إذن أننا نعلم الضرورة من الدين أنه لا يصح أن نقول سبحان النبي أبدا فلنقول سبحان الله فصار, فصار الدليل على أن هذه الحقوق منها مختصة من مساركة الدليل إما من نفس الآية وإما من أدلة أخرى نعم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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وفي قراءه فتثبتوا الايه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله وقد عاتب الله المشركين لاذاعه الأخبار التي يخشى من من اذاعتها فقال تاسفعي وقد عاتب الله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 إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الآية لذلك المؤلف ما تستقي يعني قرب عرضها عرضها السماوات والأرض الآية الثانية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض إذن يكونوا سوفنا سارعوا معاك وسارعوا وساله وساله وساله وساله وساله وساله وساله وساله وساله وساله وساله وساله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 ومن احسن من الله حطما لقوي يقنون نعم هذه قاعده قاعدة مهمة جدا فالامور ثلاث اقسام ما علمت مضارته فالاقتام اليه إيش لا يجوز لا يجوز لا من مساره ولا بتاني ما ما علمت مضارته فالاقتام اليه لا يجوز لا بتان ولا بسرعة وما علمت منفعته نعم فهنا المبادرة إليه هو الأكمل وجوبا أو تطوعا حسب ما تقصد الحال فمثار إليه الأكمل لكن هنا قد يكون الشيء منفعة في ذاته ولكن يتردد الإنسان بين كون غيره أنفع منه أو هو أنفع من غيره وحينئذ نجد التثبت والتروي. هو وخير في ذاته، لكن يتردّد الإنسان بين كون غيره أنفع، أو هو أنفع، حينئذ يتتبّد لأن الإنسان لا يدعي خير هو أم غير خير، لا باعتبار ذاته، ولكن باعتبار إيش غيره؟ يتبع غيره. إذن هذا يدخل في القسم الثاني وهو مشكوك فيه، الذي يجب أن نتثبت فيه. فهنا ذاك اقسام قسم علم نضرته فلا نقدم عليه لا مبادره ولا تانيا وقسم اخر علمت منفعته فنقدم اليه وقسم ثالث يتردد فيه الانسان ويحتاج الى تثبت فنتثبت فيه قبل ان نقدم عليه ويرسل في ذلك ما أشكل علينا بذاته وما أشكل علينا بمقارنته مع غيره بمقارنته مع غيره ألو أنفع أم غيره انفع واضح جماعه نعم ولهذا يقول الشاعر قد يدرك المتاني بعض حاجتي وقد يكون مع المستاج للذلب وربما فات قوم جل امرهم مع التاني وكان الراي لو عجب فهنا ذكر الحال الاول قد يصف المتاني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلم اذا هذا البيت يشير الى في الأمور وربما فات قوم جل امرهم مع التاني وكان الراي لو عجب فمثلا إذا عني لك أن تقوم بضاعة الله فهنا لا تتاخر إذا كانت الحال تتطلب إزالة مانع من من من موانع الصلاة مثل فلا تتأخر ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابته نجاسة يبادر بماله بإذانته او بالأمر بإذانته فبال عليه صبي في حجره فدعى بماء فأشبعه اياه ولفق أنتظر حتى اصل إلى البيت وبال أعرابي في طائفة المسجد فامر بذنوب الماء نعم فأريق عليه والتأخير قد يسبب الانسان احراجا انظر إلى النبي عليه الصلاة مرة اقيمت الصلاه وحضر ولما تقدم ليكبر أو كبر ذكر أنه لم يغتسل. فقال مكانكم ثم ذهب واغتسل وجاء وصل لعبة بعد أن وقيمة الصلاة التقليل كيف يسبب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 وهذا في القرآن كثير وهو من أنفع الأشياء في حصول الاستقامة لأن الأمو لأن الأمو لأن, لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم أما لا ينبغي حتى يقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات حتى يقرن بذلك ما يفوت من ما يفوت من المحبوبات التي تزيد وضاعة مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس وما يجعل وما يحصل وما يحصل من المكروه المرتب عليه كذلك قال تعالى واعلموا أنما أموالكم اموالكم واولادكم فتنه فهنا لما ذكر فتنه الاموال والاولاد التي, التي مالت ما الخلق عن استقامه قال مذكرا لهم ما يفوتهم أنهم أنهم فتنوا ما يفوتهم انه انهم فتن ما يفوتهم وما يحصل لهم إن إن سلموا من الفتنه وأن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى ها أنتم هؤلاء اجادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيذا ها أنتم هؤلاء اجادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة الله فمن يجادل الله فمن يجادل الله فمن يجادل الله تنيع اللَّهَ الله عنهم يوم القيامه اما يكون عليهم وكيلا وقال تعالى من كان يريد حرث الاخره جدله في حرثه ومن كان يريد وم كان يريد حرث الاخره اته منها وما له في الآخرة من ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغن عنهم ما كانوا يمتعون والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل تنزيل كل كل كل ما يرد كل كل ما يرد كل ما يرد, كل ما يرد في مكة خ تنزيل كل ما يرد يرد منها على الأصل المتقرر والله أعلم هذا الغائد يفيد أمالي برحمه الله أن الأوامر والنواهي في حد ذاتها قد لا تكفي في استقامة العبد، لكن إذا ذكر, إذا ذكر له في الأمر ما, ما إذا ذكر له ما في الأمر من فائدة تنفيذه نشر لأن النفوس مجبولة على حب ما يلائمها، وإذا ذكر له في النهي ما يغسط العقوبة فإنه يحفظ لأن النفوس مجبورة على النفور مما لا يلائمها وهذا واضح حتى في أوامرك انت في ولدك لو قلت كيف يفعل كذا قد يتوانى لكن إذا أعطيت جائزة أو قلت لك جائزة أقدم فالله عز وجل احيانا إذا ذكر حال من الاحوال التي تميل إليه النفوس وربما تنسى ما يجب عليها من حق الله ذكرها فهنا قال وَاعْلَمُوا اموالكم وَأَوْلَادُكُمْ فتنه يعني يفتتن بها الإنسان وينشغلوا بها عن طاعة الله عز وجل ولما كان هذا سببا لميل الإنسان إلى أمواله وأولاده قال وأن الله عنده أجر عظيم فلا تقدموا هؤلاء الأولاد والأموال على ما انتظر من وكذلك العالة التي ذكرها المؤلف رحمه الله ها أنتم هؤلاء جادة عنه, عنه في الحادث الدنيا ولنفرض أنكم نجحتم في ذلك لكن من يجادر الله عنه يوم القيامة وهذه الآية تنفع في الدنيا وفي الدين ايضا فنقول لمن جادل بباطل لنفرض أنك لبيانك وفصاحتك غلبت صاحب الحق ولكن هل تغلب الله يوم القيامة نعم لا وكذلك أيضا من دافع عن باطل وتوكل عن إنسان في قضية مالية يدافع عنه بباطل فنقول لنفرض أنك نجحت وخصمت خصمك لكن من يجادر الله يوم القيامة وهذه آية عظيمة ينبغي الإنسان أن يتذكرها كلما ما همت نفسه أن يقوم بمخالفه لله سبحانه وتعالى وكذلك أيضا الآية الثالثة وهي قوله من كان يريد الحرفة آخر نزيد له في حرف ومن كان يريد الحرفة الدنيا نؤتيه منها وهذه الآية أيضا نؤتيه منها مقيدة بآية أخرى وهي قوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إذا هل يحصل له كل ما يريد لا, لا. لا. بل هو مقرؤ من الله ولهذا نجد ناس يفضل للدنيا ولا ينالون منها شيئا وهم لا يريدون إلى الدنيا ومع ذلك لا ينالون منها شيئا ولهذا يضرب المثل بفقير النصارى إذا واحد أفضل في شيء من الشجع أو أنت مثل مثل, مثل فقير النصارى لاحظت للدين ولا الدنيا ومعروما النصارى وغيرهم من الكفار يسعون للدنيا لا للآخر. ومع ذلك قد يصابون بالفقر المتقع وبالهلاك وبالأمراض وكل شيء فكتوق هذه الآية ومن كان يريد حظ الدنيا نبتني منها يقينا ولا لا. لو نظرنا إلى الآية هذه نفسها لكانت يقينا لأن جملة شرطية خبرية والخبر الله لا يخلع لكن هذه الآية مقيدة بقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريده ما نشاء ما نشاء هو لمن نريد ثم جعلنا ورجعنا مساهمة المنزل نعم يعني لا لا لا شيء لا يعني كلها؟ القاعدة الخامسة والأربعون حث الباري في كتابه على الصلاه والإصلاح هذه القاعدة من أعم القواعد فإن القرآن يتاد أن يكون كله داخلا تحت تحتها فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعدده ولي كادوا عند يكون عندك ولا يكون يكادوا أن يكون أي نصح أن يكون أن يكون ولا يكون قال الله تعالى وما كادوا يفعلون. يفعلون ولا أن يفعلوا إيه لكن الأكثر الأطفح أدم الأكثر قال ابن مالك وكونه وكونه بعد أن وكونه بدون أن بعد عسى نظر وكاد الأمر فيه عكس الأطفح قال يكاد يكون كذا الله تعالى لم يكد لم يكد يراحل نعم، ها؟ ليش؟ ندم هو جاء فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح أثناء على الصالحين والمستحين في آيات أخرى. والصلاح أن تكون الأمور كلها مستقيمة ومتعدلة. مقصود بها؟ مقصود بها. بها غاياتها غاياتها غاياتها الحميدة. مقصودا بها غاياتها الحميدة. أمر الله بالاعمال الصالحة واثنى على الصالحين لأن اعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والاخره وبدها فساد, فساد هذه الاشياء وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما افسد الناس على المصلحين صح. ما ما افسد الناس لا, لا. لا. المصلحين ما أفسد الناس، في أثناءه المصلحين ما أفسد الناس، والمصلحين والصلحين بين الناس وبين، وال... والصلحين بين الناس وال... والتصالح فيما والالتصالح فيما بين المتنازعين واخبر على وجه العموم أن الصلح خير فيصلح الأمور فاسدة السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر والضرر العام والخاص. ومن, ال... ومن العمي من العمي ومن... ومن أهم أنواع السلاح الساعي في إصلاح أحوال المسلمين في إصلاح دينهم ودنياهم كما قال شعيب ان أريد إلا إصلاح ما استطعت فكل ساع في مصحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح والله يهدي يهديه ويرشده ويسدده وكل ساع بضد ذلك فهو مفسد والله لا يصلح عمل المفسدين ومن أهم ما يكون أيضا التعيو في الصلح بين المتنازعين كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال هل تحفظون الآية التي في, في السناء على المسلحين مم. في سورة الحجرات غيرها إنما المؤمنون أقوى هال هذا أمر لأسلاح في سورة النساء وشيء إلا من أمر لصدقة أو معروفة أو إسلاحة الناس نعم فسوف نسال الله عنه والذين يمسكون بالكتاب واقام الصلاه ان لا نضيع واجر المصلحين وقال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون ففي الايه الاولى بين الله جزاءهم وفي الآية الثانية بين الله تعالى ما ارتفع عنهم من العذاب بسبب إصلاحهم والذين يمصلحون بالكتاب واقاموا الصلاح إن لا نضيع عشر المصلحين والآية الثانية ذكرت وما كان ربك ليهت القرى بظلما وأهلها مصلحون انتبه لهذا الشرط أهلها مصلحون ولم يقلوا أهلها صالحون إذا فالصلاح في الأمة بدون إصلاح <تصفيق> لا يضمنوا الخفاء الهلك عنه بل لابد أن يكونوا مصلحين أما مدين بالمعروف ناهين عن المنكر مع صلاحنا وحسين هنا أما نصعد الناس هو كما قلت لا خير في الكريم من دواهم إلا من أمر بخدقة أو صلاح بين الناس وكذلك قال تعالى فلا جنح عليهما يصلح بينهما صلحا وصف خير وقال تعالى وإن طرفتان من المؤمنين فتلوا بيت ستلوا <تصفيق> ومن أهم ما يكون أيضا التعي في بين المتنازعين كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين والواجب أن يصلح بالعدل ويسلك كل, كل طريق يتوصل إلى الملاءمة بين المتنازعين ويسلك كله. كله نعم ويستك كل طريق يتوصل إلى توصل إلى... الملاءمة بين المتنازعين أضعه مكرر لا الطريق مكرر مرتين لا الطريق حق طريق نعم صحيح فإن آثار رسول حبارك وخير وصلاح حتى أن الله أمر المسلمين إذا جنح, إذا جنح كفار جنح الكفار الحربيون إلى المسالمه والمصالحة اي يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله وام هذه القاعدة لا تنحصر وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة في تحصيل المصالح او تكميلها او ازاله المفاسد أو, او ازاله المفاسد والمضار او تقلبها او تقليل او, تقليل أو تقليلها او تقليلها الكلية الكلية والجزئيه المتعددة والقاصره والله اعلم اذا جنح الكفار الى المسالمه فقد قال الله تعالى وان جنحوا نستسلم فاجنح لها على الله وهذا في حال ضعف المسلمين وأما في حال القدرة والقوة فإن الواجب مقافلة القصة حتى يعطي الجزية تأيدي ومصاري أو يسلم فإن اسلموا فلا وإلا بدل الجزية فإن أبوا يجب علينا قتالهم لا تعصبا لما نحن عليه من الملة ولكن إصلاحا لهم إصلاحا لهم لأن غيرهم اذا راهم قد قتلوا من أجل كفرهم ربما ربما يصل فيكون في, في ذلك خير اذا قاتلناهم لا نقول لهم ادخلوا في ديننا لأنه ديننا ولكن نقول ادخلوا في ديننا لأنه ديننا ودينكم وواجب عليكم أن يكون دينكم هذا لأنه دين الله وأنتم عباد الله فكان هذا الدين واجبا علينا وعليكم لكن أنتم خرجتم من فنريد أن نردكم إليه ولهذا قال الشعيب وما كان ان نعود فيها الى أن جاء الله منها فالإنسان يجب أن يبين لهؤلاء الكفار أننا لا نقاتلهم تعصب لدين نحن عليه في مقابل دينهم عليه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 القرآن من هذه القائدة فيها إشارة إلى فائده الصلح وإذا فائدة الإصلاح وأن الإنسان عليه أن يكون صالحا من نفسه ساعيا في إصلاح غيره هذا عليه أن نصلح بين المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا وهذا خلاف طريق النمام والعياد بالله الذي يسعى بين الناس بالإستاذ والفرقة وربما يخلق أشياء لم يقل لها أصلاً. ربما يأتي إلى شخص ويقول قال فيك فران كذا وقال فيك فران كذا وهو لم يقل لكن ليفرق بينهم وأشد من ذلك ما بعض الناس وعيار بالله الظلمة الذين هم في الحقيقة من أعداء الإسلام أولئك الذين يشون بين العلماء بعضهم مع بعض ويأتون يا فلان يقول شيء فلان مشكار كه كلام المنكر وربما يقول طال فيك كذا وكذا وهو ما قال كل هذا من الأمور التي هي إفساد وليس إسلاح وهؤلاء الذين يشمون بين أهل العلم ويوقعون بينهم العداء والبغضاء والأخذ والرد في أمور يسع, يسع المسلمين على خلاف لانها لأنها أمور فهرية معنية على هؤلاء في الحقيقه من اعداء المسلمين هم يظنون انهم مصلحون وهم مفسدون لماذا لان اضعاف جانب حملة الشر هو اضعاف لجانب الشر لان اضعفنا حملة الشر وجعلناهم انقسمنا فيما بينهم فمعنى ذلك اننا اضعفنا الشرع كله وصار الناس لا يثقون باحد كلما أراد أحد أن يحتج بقول عالم من علماء المسلمين قال لكن شوفوا الشيطان وشوفوا واشتد عليه الفلام وشوفوا ما وشوفوا واشتد عليه الفلام هذا على لا شك أنه أمر منكر وأن هذا من وحي الشيطان لهؤلاء الأغرار الذين أكبروا من العقوق العقوب وصفاء فالواجب على المسلمين إذا رأوا فصدعا منهم ولا سئة ما بين علمائهم الواجب عليهم أن يقوموا بالاصلاح ورأ بالصدر وجمع الكلمة حتى يكون الناس أمة واحدة كما قال الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنتم أيها الشباب عليكم إذا رأيتم مثل هؤلاء المسجدين أن تحذروا الناس منهم تحذروا الناس منهم ومن طريقهم وتبينوا أن هؤلاء من أشد الناس ضررا ليس على الشخص الذين يهاجمونه ولكن على المسلمين وعلى الإسلامين وهم ظل ساعيهم وهم يحسبون أنهم يسنوا وليعب الله، فالواجب علينا أن نصلح نفس طانف ومع ذلك فإنه يجب علينا أن نقول كلمة الحق ويمكن إظهار كلمة الحق بأن يقول الإنسان الحق بدون أن يتعرض للطعن في شخص نقول أذنب في شخص هو إذا قال الحق وبينه بأدلة النقلية والعقلية عرف الناس فسادا ضده عرف الناس فسادا ضده وبقيت الأمور ليس بها تحزب وليس بها تكتل وليس بها أنت, أنت مع فلان وأنا مع فلان كما هو حادث في بعض البلاد صلى الله عليه وسلم والعالمين. نعم القاعدة السادسة والأربعون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 إلى شخص لم يتصف به فهذا أمر بفعله وإيجاده مثل يا أيها الناس عبوري وربكم فليس كل الناس عابدين لله فيكون خطابنا موجها إلى حتى, حتى الكفارات في هؤلاء فيكون أمرا بفعل هذا الشيء أما إذا وجه الامر إلى من كان تلبس به واتصف به هو أمر بتحقيقه وتكميل ما نقص منه كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما اشبه ذلك وهذه القاعدة مهمة لأنه أحيانا يردع الإنسان يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ال كيف الله آمنوا آمنوا بالله We'll mm -hmm.